يخرج من دين الصلب والترائد إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الراجع والأرض ذات الصادع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا